<تصفيق> الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجال أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان أقول معاني عن معنى الوفاة عن الرضا بالله إن حل القضاء عن الفؤاد محلقا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 بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم أحمده ولا أحصي ثناء عليه هو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله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 اللهم فجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتذا بهداه إلى يوم الدين اللهم ربنا إنا نقر لك بإثمنا وجرمنا ونقر لك بطفريطنا وقعودنا ونقر لك ببلوغ الخوف منا مبلغة ونقر لك بأننا نخاف على سلامتنا ونؤثر هذه السلامة اللهم لكن لك عبادا مجاهدين بالحق صادعين على أرض غزة وبأمرك قائمين لا نزكي عليك أحدا أنت وليهم وأنت حسيبنا وحسيبهم تعلم من أمرهم ما لا نعلم اللهم فإذا سألناك فإنا نسألك لهم لا لنا وبهم لا بنا بعبوديتهم لا بتفريطنا اللهم بعبوديتهم لا بتفريطنا اللهم بكل حجر رموه وبكل سلاح صنعوه وبكل وقفة وقفوها وبكل رباط رابطوه اللهم لا تقهر عزائمهم اللهم لا تقهر عزائمهم اللهم لا تقهر عزائمهم ولا يمكن منهم عدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم أنزل عليهم سكينه وافرغ عليهم صبرا وهوّن عليهم ما هم فيه هذا الجلال والإكرام ليثبتوا وليصمدوا اللهم إنهم اليوم نبراس لهذه الأمة اللهم إن يفت في عزائمهم فالأمة ستحتاج إلى شيء فظيع لتحيا من جديد وأنت الأعلم بذلك يا رب العالمين اللهم قوي عزائمهم وثبت أقدامهم وارفع لواءهم وانصرهم على عدوهم اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تصبهم بذنوبنا نحن اللهم لا تصبهمهم بذنوبنا نحن اللهم لا تؤاخذهم ب... بما فعل السفهاء منا اللهم يا ذا الجلال والإكرام بصمودهم وثبات أقدامهم في وتوكلهم عليك أنت حسيبهم لا نزكي عليك أحدا اللهم لا تؤاخذهم بما فعل السفهاء منا اللهم إن لك عبادا صالحين دعوك يوما قالوا يا رب أمطرنا لأجل البهائم لتشرب فأمطرتهم لأجل البهائم ونحن اليوم ندعوك اللهم نزل نصرا اللهم ابعث فتحا لأجل هؤلاء الصامدين المرابطين الذين هم الذين هم اليوم نموذج الأمة ونبراسها اللهم برحمتك برحمتك برحمتك رد كيد, رد كيد الظالمين إلى نحورهم رد كيد الظالمين إلى نحورهم رد كيد الظالمين إلى نحورهم ونجي عبادك الصادقين اللهم إنا لا ندعوك لهم ليسلموا ويعيشوا حياةً أكل وحياة أكل وشرب وإنما ندعوك لهم ليجاهدوا وندعوك لأنفسنا لنجاهد ندعوك لأمتنا لتصمد ليستشهد من تختارهم شهداء اللهم إنا نسألك النصر ليعظم الرباط في سبيله اللهم لا لنسألك السلامة والدعاة وإنما نسألك الجهاد والمرابطة اللهم إن كان فينا من يكذبك ومن يخاف على نفسه اللهم إن كان فيك فينا من يفرط في أمرك اللهم فانظر إلى قلوب مجاهدة وإلى أجساد مرابطة وإلى أرواح لك مسلمة فارأف بحالهم يا رب العالمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم برحمتك عافيتك أوسع لنا ولهم اللهم إنك تقدر أن تبعث في الأمة جهادها وتقواها بأيسر يا ذا الجلال والإكرام بأيسر وأبسط ما تستطيع يا رب العالمين وأنت قادر على كل شيء اللهم فيسر عليهم أمرهم اللهم يسر عليهم أمرهم اللهم أمدهم بمدد من عندك أمددهم بسلاح منهمر وبجند منتصر وبتقى وبهدى وبصلاح وبقلوب حية نظرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن نفقد لحظات الزحف اللهم ذكرنا شأنك كثيرا وألهمنا ذكرك كثيرا وألهمنا التقوى وكلمة التقوى وجعلنا أحق بها وأهلها برحمتك لا بذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك لا بعدلك بفضلك لا بعدلك بصفتك لا بذنوبنا اللهم إنها لحظات اللقاء والرباط والزحف فكن لنا ولا تكن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن أعظم ما أخاف أن يصاب المجاهدون بذنوبنا نحن وبخوفنا نحن وبتفريطنا نحن وبكتماننا نحن اللهم لهم لا لنا يا رب العالمين أنت وليهم من دون الناس أجمعين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين أيها الإخوة إياكم أن تفلت هذه اللحظات من بين أيديكم هذه لحظات ذكر الله كثيرا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا اصبروا وصابروا ورابطوا إياكم أن تفلت هذه اللحظات من بين أيديكم wijم أن يفلت من بين أيديكم ما بقي من شهر الله المحرم إياكم أن يفلت من بين أيديكم ما بقي من شهر الله المحرم سنبكي عليه بكاء مرا إذا فارقناه بعد قليل أحب الصيام إلى الله بعد صوم الفريضة صوم شهر الله المحرم أخبتوا واخشعوا وأذيق القلوب برد الإخبات والخشوع بين يدي رب العالمين أذيق القلوب أن تخشع أن تخشع أن, أن تقف بين يدي الله رب العالمين إياكم أن تمر هذه الساعات دون قلوب مستحضرة ودون دعاء ضارع وإذا دعوتم الله فليس بمناسبة ما ترون وإنما احتشدوا للدعاء اجمعوا أنفسكم له اجعلوا له شعائر توضأوا له قفوا له بين يدي الله ارفعوا الأيدي من أجله ادعوا الله دعاء المحتشد فرغوا أنفسكم اخلوا الى ربكم وسلوا الله عز وجل سلوه سؤال من يجاهد في سبيل الله ليغير ما يوقعه الظالمون بنا ليغير فعليا ثم سلوا الله عز وجل فانه ان رأى القصور جبرة ولكنه ان رأى التقصير كان ذنبا في حقنا الله يجبر القصور ضعف القوة ولكنه لا يجبر التقصير بل يحاسب عليه احفظوها معادلة الله يجبر القصور ولا يجبر التقصير فمهما قصرنا ومهما كان ما بأيدينا ضعيفا مهما كان هذا الأمر فإن الله يجبره لقد نصركم الله يوما وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذل الله لا يعنيه أن يكون الناس في ذل وفي ضعف لينصرهم وإنما إذا ما كانوا في ظلم وتقصير ما نصرهم أيها الإخوة أوبوا إلى الله بالتخلص من الذنوب وأوبوا إلى الله بتغيير ما عليه الشعوب أوبوا إلى الله فإن الله قد ربط الأمرين سبحانه برباط واحد في حديث واحد قال سيدعو خياركم فلن يستجاب لهم لأنهم لا يأخذون على يد سفيه ولا يمنعون ظالما ولا يغيرون منكرا ولا يأمرون ببعروف أيها الإخوة أوبوا إلى الله عز وجل إياكم وأهداف الدنيا أهداف الدنيا صعبة صعبة آكلة ذئب يلتهم نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا قلوبا لنشعر بها أن يجعل لنا قلوبا لنحس بها أن يجعل لنا قلوبا لنشعر بها اللهم ارزقنا قلوبا ليعود الشعور إلينا وليعود الإحساس إلينا ولنحسن السير إليك برحمتك برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين, يا, أرحم الراحمين يا, أكرم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا الله يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين أيها الأحبة الكرام أعلم أننا على اغتباطنا اليوم أن نتم حديثنا الذي قلناه بالامس واعلم انني كنت اريد ايضا ان اتحدث في امر اخر ولكن اسمحولي بدقائق معدودة وبسرعة اشير فيها اشارة قوية الى بعض المستجدات الخطيرة التي جدت اليوم وسبحان الله كنا نتحدث فيها بالامس لتعلموا يا اخوة ان الدين بصيرة الدين بصيرة لتعلموا ان الشرع انقاذ لتعلموا ان الشرع نحن محتاجون الى الشرع محتاجون للشرع وإلا ضعنا بالامس انتم تعلمون كم تحدثنا عن موقف مصر الرسمية وقلنا فيه ما قلنا بوضوح عن سوئه وعن ما نراه فيه ولكن انظروا اليوم وقلت لكم بالامس انا يعني معجب ببراك وليفني لبجاحة ما يقولان انظروا اليوم الى هذه المجرمة العتيدة ولست بالذي يريد أن يستخدم ألفاظا تؤذيني أنا شخصيا اسمعوا ما قالته اليوم هذه المجرمة وهي تفرق وتشتت اليوم, اليوم هذه المرأة وليست بأول امرأة أنا متذكر جلد مائير, التي جلد, مائير جلد مائير التي كانت رئيسة لوزراء اليهود يوما الإسرائيليين سيبي ليفني تريد أن تستخدم الحرب في تقطيع الأمة وفي إنشاء الشرق الأوسط الجديد ماذا قالت اليوم لعلها قالته صباحا أو مساء أمس لكن سمعته اليوم يذاع لأول مرة تقول إن مبادرة مصر أن المبادرة المصرية هي مبادرة ضد حماس تقولها صراحة أن المبادرة المصرية إنما قدمت لتكون ضد حماس ما احنا عارفين لكن أن تقول هي ذلك لماذا تقول. لماذا تقول لازم نعي ونفهم هي تقوله لأنهم عندهم خطة كبيرة أن يلقوا في روع الشعب المصري العادي أنا مش بتكلم عن اللي بتفرجوا على قنوات دينية وإنما هي تريد أن تلقي في روع الشعب المصري العادي الجمهور اللي احنا شايفين اللي فوجئنا أصلا بأن عندهم أفكارا خطيرة أن تلقي في روعهم الـ الـ لأن دي ثقافة, ثقافة كامب ديفيد وثقافة معاهدة السلام من 30 سنة أنهم يريدون أن يقولوا لمصر أنتم والعرب لا تربطكم رابطة مستقبلكم في الشرق الأوسط الجديد مستقبلكم يا مصريون يا شعب مصر مع اسرائيل وامريكا مع المحور الجديد مع الاتحاد الاورو متوسطي مع الذين يحيطون بالبحر المتوسط من شماله وجنوبه اسمعوا الى البلد الفلانية تهاجمكم اسمعوا الى الشعب الفلاني يشتمكم وفي نفس الوقت يبقى الاعلام المصري يددن المصري لا أقصسد الحكوية بالذات للن الآن هناك حتى اعلم خاص تابع عليه لأمريكا في بلاد العربي والمسلمين وأنت تعرفون القلوات محددة إما مملك ملكية صريحة أومللك غير صريحة لمن هو على لمن ينفذ البرنامج الأمريكي. فإذا هنا هناك يهاجمون وهنا يقولون لا علاقة لنا بهم فيحدث التفسخ يحدث التفسخ ويحدث الاغتناع الازيد بان مصر عليها ان تلقي بنفسها في احضان عدوها في احضان الامريكان والاسرائيليين ثم تكون هذه مقدمة لضرب للعدوان العسكري للضرب مصر لضربها عسكريا بعد ان يتم عزلها فحينئذ لا تجد لا تجد من يغضب لها بل ستكون النبرة انظروا لقد فعلت مصر في نفسها وهي التي تستحق وستكون هذه هي النبرة نحن نفقه وننبه ان حرصنا على مصر تجعلنا نقول لهم ان هذه مقدمة لحرب عسكرية وشيكة وشيكة ضد مصر ايضا وهم قالوا انه عندما قرروا مد الخطة اللي هي بتاعة مؤتمر بازل اللي كانت تخلص من عشر سنين مدوها ونشرت هذا صحف فرنسية مرة واحدة ثم منعت بعد ذلك مدوها عشرين سنة بشرط ان العشر سنوات الاولى اللي بتخلص سنة 2008 اللي فاتت تكون موجهة الى الشرق والشمال من ارض فلسطين ثم تبدأ الخطة تنفيذيا بدأ من 2009 اللي بدأت منذ ايام في لمنطقتنا لمنطقة ال ال الجنوب والغرب من أرض فلسطين الذي يحدث ولذلك تسيب الابني لم تترك الأمر لل للتحليل السياسي لم تترك الأمر إحنا نكتشف أن المبادرة المصرية ضد حماس بل هي كأنها تقول شايفين على فكرة المبادرة دي ضد حماس علشان عايزة تعمل كذا وكذا وكذا ونحن نعلم أنها كذلك ولكن يقول أنها تقول لتزيد هذا الشق وهذا الشرق وستذكرون ما اقول لكم لقد ذكرت ما سيقع بغزة ليس تنبؤا وانما كنا يعني قلت لكم الدعوة انقاذ للعقل للعقل للعقل انقاذ للتصورات هذه بداية الحرب مباشرة على مصر ليس اختيارا ولذلك فاننا نحذر من هذا فعلا مبادرة المصرية ماذا تقول المبادرة المصرية عبارة عن معجل ومؤجل معجل ومؤجل يعني سيبكم من ترتيب البنود بتاعها لانه ده, ده بيتعمل بيجيبوا فوق كده الحاجة اللي تبسط الناس وقف اطلاق النار فورا كده انما اقروها وهات ورق وقلم واعملوا معجل ومؤجل هتلاقي ايه المعجل يقول لك تعهد حماس بإيقاف تهريب السلاح فورا يعني لا يدخل ولا رصاص ووقف إطلاق الصواريخ فورا وكذا فورا وكذا فورا طب ما لإيه المؤجل ومناقشة فكرة إنهاء الحصار على فز الله طب ما تقول وقفوا السلاح والحرب والصواريخ وإن كنا ما كناش هنوافق لكن وقفها في مقابل فك الحصار عن غزة لا ده بيقولك وقف عشان نقعد نفكر ان شاء الله نفك الحصار عن غزة انظر الى هذا الى هذا انظر انا لا اريد ان اصفه انظر وقف وتعهد بان ما تدخلش سلاح ولا رصاصة ولا تطلق ولا وانك تخضع اولا للحصار وتخضع للسلطة وتخضع وتخضع وبعدين احنا هنفكر لكم ان شاء الله في ان احنا ننهي الحصار لما وجدت سيفي ليفني ان الشعوب مش مهتمة تحلل نص المبادرات وانما المهتمين فيها الدبلوماسيين فقط وال والمختصين فقط انما الشعب العادي الدكتور والمهندس والزراعي وبيع البطاطا وبتاع اللمون والفلاح اللي في بلده واللي في مصنعه العام اللي في مصنعه مش مهتمين إذا بها تقول على فاكرة ده المبادرة دي مطلقة علشان تكون ضد كذا يا سلام يا سلام إذن هو هي شق ونريد أن ننبه إلى هذا حتى لا تكون المسألة هكذا مطلقة أيها الإخوة الأمر الثاني أيها الإخوة بسرعة أيضا إنه لو سمحت لا أنا أتوجع لما أجد أن في ناس بيعملوا اتصالات بي على البرنامج وهم يرون أن الحلقة مثلا مخصصة لأن أقول اليوم وليس فيها اتصالات فلو سمحت لأن الناس بتتصل وتنتظر وتنفق أموالها والعجيب أن أمامهم على الشاشة أنه ليس هناك تلقي اتصالات الآن والحقيقة أنه إدارة هذه القناة إدارة وارعة لا تريد هذا لا ي... فأرجوكم لا تتصلوا إلا إذا وجدتم أنه في تلقي اتصالات لأن هذا يؤذين بشدة في حقيقة الأمر أيها الإخوة أمر اخير قبل أن أدخل في موضوعي الذي أحب أن أكمله معكم وهو مسألة موعدنا يوم الاثنين أنا بالأمس أعلنت إن, إن شاء الله من أول فبراير بإذن الله تعالى الموعد سيصير مبكرا يبقى الساعة 8 مثلا مساء بتوقيت القاهرة من يوم الاثنين طبعا موعدنا يوم الثلاثاء مستمر كما هو انما يوم الاثنين ان شاء الله يصير الساعة 8 بتوقيت القاهرة باذن الله تعالى مساء وكنت طلبت من حضراتكم انكم تشاركوني اذا كان هذا افضل او لا يعني بقدر المستطاع وطبعا تلقيت عددا كبيرا من الرسائل اليوم الحقيقة يعتبر مثلا 90 أو, او اكثر من 90% منها تفضل التبكير بلا شك يعني واضح ان اللي يفضل المعادل متأخر موجودين ولكن قليل فعلى كل حال ارجو لانه احنا الان يعني لازم اذا لم يصلني هذه المشاركات الان هنتخذ القرار في ضوء ما يصل فقط فارجو انه اعرف من الاخوة اذا كان هذا افضل او ليس افضل ايها الاخوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على شهدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين احنا اتكلمنا بالأمس عن نقطة في منتهى الأهمية وهي أنهم يريدون أن يفهموا الإسلاميين وجمهور الناس أن منطق رجل الدولة والذي يشعر بالمسؤولية عن الناس والذي يشعر بالحكمة والاتزان ولا يريد ان يجر البلد الى مشاكل منطق الانسان الذي يتسم بالحكمة يقول انه يعني يحافظ على البلد حتى لا يجرها وهذا المنطق تسلل الى دبلوماسيين وصحفيين واطباء ومثقفين وزراعيين وتسلل حتى في الشعب العادي حتى في الناس ويقولون إن النبرة الإسلامية نبرة عاطفية تتجاوب مع العاطفة مع الانفعال مع الحماس ولكن لو أطعناها جرة الوبالة على البلد وأنهم قد يفعلون ذلك حتى لا يصدموا مشاعر الجماهير وتكناولت تفصيلا بالأمس الرد على هذا وتبين لنا بوضوح أمران معا في نفس الوقت أمرين في نفس الوقت الأمر الأول أن ما يسمونه اتزان هو في الحقيقة نوع من أنواع تخدير الناس بحيث يحدث إضعافهم بالمزيد وأخذ أموالهم وإضعاف قوتهم وإنهاك طاقتهم والقضاء عليهم ليس الأمر مسألة تعقل بل لتستمر خطة الإجهاز على الروح المعنوية والقدرة والقوى لبلادنا وكل وقت يؤدي إلى مزيد أظن تبين هذا بوضوح بالغ والأمر الثاني الذي تبين أن ما يطرحه الفكر الإسلامي هو في حقيقة الأمر في منتهى الرزانة والتعقل كما تبين بالأمس بوضوح وأنه ليس هوجا ولا نزقا ولا استعجالا وإنما هو في منتهى الاتزان وأمر لا يختلف عليه اثنان وهو اعد ان يكون الخيار الاستراتيجي إذا حبينا نمشي على يعني ادبياتهم وتعبيراتهم التي صاروا يسلكونها هو اعداد قوة الرجال اعداد قوة البلد اعداد قوة الداخليه بدلا من هذا الانهيار وهذا الضعاف ولكن أظن واظن ان هذا فعلا يعني قد تبين وقلت لكم ننتظر يعني لغايه ما ايه لغايه ما غزة تركع تماما تماما ننتظر الى ان يعني الانتظار لغاية ما يحصل الى ان تركع غزة تماما الى ان ينتقلوا الى الخطوة التالية وهي ضرب مصر والهجوم عليها وخصوصا ان على علم اسرائيل المزعومة حتى الان ان نهر النيل من ارضهم لدرجة انهم لما جم يعملوا سفارة لهم في مصر سفارة في مصر صمموا انها تكون غرب النيل وليسك شرق النيل صمموا قالوا لا يمكن تبقى شرق النيل ده شرق النيل دي اسرائيل طبيعي يعني شرق النيل القاهرة والشرقية والاسماعيلية والبلاد منصورة وتنطق دي شرق النيل كل ده تبعنا انما احنا لغاية غرب النيل بعد كده بقى الحمد لله الفيوم والجيزة والكلام ده يعتبروا يعني اي نقطة كده فصمموا جابوا لهم سفارات في المعادي رفضوا وصمموا ان تكون السفارة في غرب النيل لانهم اسرائيل ترفض حتى الان ترسيم الحدود لغاية دلوقتي يقولولها انتي يا, يا اخت اسرائيل انتي ان شاء الله حدودك منين لتين فين خط الحدود فين خريطة الرسمية تقول لا انا لا لم ارسم حدودك لا دي, دي حدود الامر الواقع حاليا انما دي مش الحدود التي اعترف بانها حدودي ليه طب ما دا في حد ذاته عدوان علي كمصر انا بتكلم بقى مش كمسلمين وعرب لا كمصر فهم مصممون على هذا والخريطة من الفرات الى النيل والعلم عليه نهر النيل ونهر الفرات علمهم فانا انتظر لغاية مغزة تركع ويخش في الخطوة التالية اللي هي احتلال الحرب على مصر والعدوان عليها ولا أنتظر لغاية ما الناس اللي هناك يموتوا من غير أكل وشرب يعني فتكلمنا عن هذا وأظن تبين ولولا أني أنا أتمنى عد عيد وكرر فيما قلته بالأمس لكن أظن احنا تكلمنا بالأمس ساعة ونصف تقريبا في بيان حكمة النداء الإسلامي اليوم وأنه العقل وأنه لا يجر البلد وأنه وأنه وأن غير ذلك غير صحيح لكن الحقيقة يا إخواني أنا اليوم عايز اكتر من كده. اريد ان اناقش الفرض الاصلي الافتراض الاصلي الشؤال الاصلي حتى ولو من باب تداول الافكار هل فعلا وانا عندي في هذه الاوراق ملخصات للرسائل التي ترسلونها والمقالات التي تنشر وما الى ذلك كل رسالة لانه عندي يعني رسائل كل, فيه في كل رسالة فيها فكرة فكرة احيانا ضده احيانا مع هل فعلا وده ده يعتبروا الفكرة الاولى التي نتناولها اليوم طبعا احنا تناولنا قبل كذا مسألة انه لا فائدة من كذا يعني تناولنا افكار كثيرة لكن اعتبروا الفكرة الاولى اليوم هل فعلا بلاد العرب والمسلمين فعلا لا تستطيع الحرب فعلا ما تقدرش تحارب فعلا احنا اضعف من ان نحارب فعلا الان اسرائيل عندها ترسانة سلاح وعندها قوة وعندها واحنا ليس فعلا طبعا يعني السؤال في البداية هيبدو كما لو كان ايه سازاجة دي طب ما طبعا انت بتتكلم في ايه معقول هتنخش ده كمان ولذلك انا عايزكوا تحسبوني بشدة يعني اسمعوا حتى ولو في انفسكم وحكموا على ما ساطرحه بشدة بعنف بتحامل حتى احكموا عليه لنكتشف معنى الخديعة الكبرى انها خديعة كبرى بس بيجل تضخمها باستمرار انما انما انا عارف انه انه الاول رفض فعل بديهي انه يقولوا الله هي دي فيها شك دي هتنقش دي كمان وأنا آسف أن أستخدم حتى طريقة الناس في الحديث في الـ في الـ لكن أنا أريد أن أقرب الأفكار فعلا أنا عايز أوصل لكم يبقى في بيني وبينكم يعني تجاوب روحي أفهمكم تفهموني مباشرة فعلا يقولوا ده إيه هتناقش دي كمان عندهم ترسانة سلاح طبعا وعندهم وإحنا عندنا قوة إيه ده إحنا حالتنا ده إحنا لو حصل حرب هنتكسر تعالوا نشوف ونتحاسب ونتكلم مع بعض وزي ما بقول لكم في النهاية نحكم سويا على هذه الافكار التي نتدرسها ونذكرها معنا يا اخوة هي الحرب دي الحرب عبارة عن عناصر مش عنصر واحدة عبارة عن سلاح وعن جنود بشر مسكين السلاح معدين ومدربين وعبارة عن هو اقتصادية اقتصاد حرب, حاجة اسمها اقتصاد حرب ما ينفعش تدخل حرب بدون اقتصاد حرب وعبارة عن جبهة داخلية مجتمع يتحمل الحرب ومتماسك وقادر على الحرب وعناصر اخرى كثيرة اعلامية يعني الحرب ليست ان واحد عنده سلاح والناس اللي عنده مرضى مثلا فما عندهوش جنود يمسكوا السلاح ده حالة كاملة فاذا بيعدونا ومعه اعلام موال له يتركون الحديث عن كافة عناصر المعركه والحرب تماما ويتكلمون عن عنصر واحد فقط وهو عنصر السلاح بس ويقعدوا يضخموه ده في رؤوس نوويه ده في سلاح كيميائي وانا لن اهون من هذا العنصر لن اقلل من خطورته ولا من شانه بالعكس أنا سأتناوله على أنه في منطقة الخطورة فيبتدوا يتناولوا كل العناصر يخبوها يغطوها يتكلمش فيها ويتكلمون في أمر السلاح يستخدموا عنصر الإرعاب والإرهاب وأنا سأتكلم عن السلاح ولكن أنا غاية ما في الأمر أني أطرح لكم الحرب بكاملها عشان تعرفوا أن أن الخدعة الكبرى اللي جرأت أضخمها أنه احنا مش اضعف وسترون ذلك وزي ما بقول لكم شوف انا بكرر كم مرة حسبوني بشدة يعني يقولوني ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله لان انا مصمم اناقش الامر بالتعقل والمنطقية التي يعرفها رجل الحرب ورجل السياسة ورجل المسئولية ورجل يعني كذا أو, او المفكرين والمحللين الاستراتيجيين وغيره عشان يعرفوا إن اننا حين نخاطبهم نخاطبهم بالاسلام الذي كلما طبق سادة الدنيا او العنصر من العناصر العنصر البشري البشر اللي بيمسكه السلاح هو انا لو عندي سلاح وليس عندي بشر يمسك السلاح هل كان من الممكن باي حال من الاحوال انا عندي قلم أنا عندي قلم لكن عندي شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب ماذا يفعل القلم؟ يكتب إيه الألم؟ أهو ألم هو تكتبه بيه إيه إذا كنت لا تقرأ ولا تكتب طب إذا كنت تقرأ وتكتب ولكنك تكتب كلام فارغ تكتب إيه يعني؟ هتكتب عايزين نشتري مثلا 2 كيلو سبانخ و5 كيلو رز وتسع كيلو عتس هتكتب إيه؟ فارق بين أن يمسكه أديب المتمكن أو شاعر أو او ان يمسكه مفكر فيكتب شيء ثمين وبين اللي بيكتب كلام فاق نفس الكلام السلاح السلاح يمسكه بشر وانا لن اكلمكم عن انه ستة سبعة مليون يهودي في مقابل مئة الف في مصر مئة مليون في مصر لوحدهم ولا معرفش الف مليون في العالم ولا لا مش هتكلم من ناحية عددية انا احدثكم من ناحية محددة اسمعوا يا اخوة في قاعدة ما من مرة واحدة قاتل فيها اليهود إلا وانسحبوا ليه؟ لأنهم كبشر وأنا بكلمكم الآن عن وقائع أنا لا أتكلم لا بحماسة الجهاد ولا بحماسة ولا حتى عن وعد الله بأن ينصر مع أن هذه أمور جليلة لكن أبكلمكم عن وقائع يقدروا يكتبوها الملحدين والمديين ما من مرة حاربت إسرائيل حاربت إلا وانسحبت فيش ولا مرة ولا مرة واحدة حاربت اسرائيل إلا وانسحبت لأنه هم بيرعبهم بشدة بيرعبهم واصل المشكلة من الشباب بس ما يعرفوش التاريخ يعني هم فقدوا الاتصال بالعشر سنين اللي في ماضية بالعشرين سنة بالتلاتين سنة فما يعرفوش ما من مرة اسرائيل حاربت إلا وانسحبت لأنه يرعبهم بشدة بشدة مسألة الأسر مثلا أسير او القتل او جريح ترعبهم جلد مائير كانت واحدة ست رئيسة وزراء اليهود الاسرائيليين في حرب 73 بعد ساعات من حرب 73 والقتل يبتعهم قليلين جدا لسه فجأت بان المجتمع من جوا بيولع لقد قديتهم باسرائيل الى انها بتخلص فاتصلت بالرئيس الامريكي على التليفون والتقطت التقطت هذه المكالمة واذيعت على محطات اعلاميا اذيعت على المحطات اعلاميا بالصوت والصورة اي آسف بالصوت صوتها وهي تبكي وتقول له اسرائيل بتنتهي لما تجيب توقيت المكالمة وتشوف كم واحد تقتله تحس من باب التهوين يعني انهم سبعة تمانية تقتله سبعة تمان افراد عشرين تلاتين اربعين خمسين فرد لسه ولكن المجتمع بدأ يتفكك نتيجة لهذا ما من مرة دخلوا لبنان انسحبوا منها صح ولا لأ دخلوا لبنان لا أقصد سنة 2006 فقط من قبل حتى في سنة 82 خرجوا من لبنان انسحبوا نتيجة المقاومة خرجوا من غزة غزة حررت بي بي لم يستطيعوا البقاء أمام أطفال شايلين حجارة خرجوا من كل مكان دخلوا فيه حتى في حرب تمانية في حرب العصابات في تمانية واربعين كانوا يمشوا في شارع يجدوا على الحائط على حيط الحارة كتائب الإخوان مرت من هنا ما يمشوش في الحارة يروحوا راجعين وبيترعشوا لا يمشون في مكان يمشي فيه المجاهدون أبدا فالعنصر البشري عندهم عنصر يقتله يذيبه زي ميت النار كده يذيبه الرعب الداخلي والخوف دول هما جاءوا من بلاد الدنيا ليعيشوا فلما موت منهم حد بيخافوا جدا دول مستعدين يبادلوا الاسير الواحد بالعشرات والمئات لانه عندهم دي مسألة مش انهم مهتمين بيه لا ده توقف الهجرة وتخلي فكرة الناس يطلعوا برا الفكرة دي موجودة عندهم في الداخل بشدة الان انه ترك اسرائيل شباب يقولوا موجود نسبة وتحصى تحصى هذه النسبة احصاء واضحا يقولوا نسبة كذا من الشباب اليهودي شايفين ترك اسرائيل لانه لا امانة فيه فهم عندهم العنصر البشري في واقع الامر عنصر لدرجة عنصر يعني يهمهم لدرجة انه يخافوا منه لدرجة حتى في حرب الاستنزاف ايه حرب الاستنزاف دي بعد 67 لما الجيش المصري يتدمر طبعا جويش اخرى بدأت مصر تعمل حاجة اسمها حرب الاستنزاف يعني انا مش هتحرك لسه لا استطيع ان احرر الارض لكن اقدر اضرب اه اه ناقلة عملاقة اقدر اضرب دبابة اقدر اضرب هدف يعني احاول اعمل نوع من استنزاف قوة العدو المواجه لها اظن شيء بسيط جدا ومن ضمنها الموضوع المشهور اللي مبسوطين به جدا واحنا كلنا مبسوطين به اللي هو المدمرة الات المشهورة وما الى ذلك تعرفوا اسرائيل عملت ايه نتيجة الضربات البسيطة دي تحرك العالم كله ليطلب وقف اطلاق النار ومع الأسف جمال عبد الناصر حينئذ وافق على مبادره روجرز وزير الخارجيه ولو تفتكروا او اللي يفتكر يعني يارينج وروجرز والناس دول ووافق عليها مع انه كان كانت هذا ايه هو ايه اللي حرك العالم اصلا وحرك أمريكا انهم وجدوا ان حرب الاستنزاف بتستهلك بشر بيتموت لها هنا خمسة وهنا عشر وهنا خمستاشر هما مستعدين يتحملوا اهلاك المال والسلاح واهلاك ما هو بيجي من حتة تانية انما ان يمس الامر البشر اول ما تمس اثنين ثلاثة اربعة الدنيا تولع تولع مناقشة دائمة عندهم في, ال... في الكنيسة في الكنيسة وفي صحفهم مناقشة دائمة انه كان عدد القتلى اسمعوا يا اخوة النهاردة في انتخابات في اسرائيل الاسبوعين اللي جايين دول ففيه الوقتي حرب بيسموها يعني بيسموها ايه اللي قبل انتخابات بيسموها معركة انتخابية فيه معركة انتخابية عندهم فالمعركة الانتخابية مراكز الابحاف هناك للتصويت بتقول دباراك بيخفي عدد القتلى عشان يفوز في الانتخابات والتوقع كل ما يتقال ان عدد القتلى زاد يقولك وانخفضت شعبية باراك كذا من يوم ليوم طب العملية انرتفعت شعبية باراك الى كذا سيبي ليفني بقت فوق نتنياهو اللي كان فوق نزلت شوية ليه كل ده بالواحد بيعدوهم بالواحد ليس حرصا على افرادهم وليس حبا لاشخاصهم وانما هم يعرفون ان هذا يفكك المجتمع تماما فالبشر أنا عندي سلاح لكن عندي ليس عندي من يحمل السلاح وهم يعرفون هذا جيدا ولذلك كما ذكرت لكم أنهم في كل مرة حاربوا ومفيش ولا مرة احفظوا القاعدة دي ولا مرة في أكذوبة لم تحدث حرب لسه لم تحدث حرب بيننا وبين إسرائيل ألبت إلا في أيام معدودات احفظوا بقى سنة 48 كانت خيانات الحكومات العربية خيانات والسلاح الفاسد الذي لا يصلح يعني للحرب وقلت لكم في خدعة في كلمة الساعة الفاسدة لكن اقصد غير الصالحة والكتائب كتائب المجاهدين وصلت الى مشارف تل ابيب لولا ان امتدت ايدي الحكومات العربية واعتقلت المجاهدين جابتهم الى معتقلات في بلاد العرب ومنعتهم في حرب 56 عبد الناصر لم يحارب كل ما كان يقولوا ميكروفونات وخلاص انما لم يحدث لم تحدث حرب ضرب الجيش الجيش لم يمكن من انه يطلق رصاص ولا انه هو يحرك طائره ضرب على الارض وظلت بلادنا مصر ممرات محتله 11 سنه والشعب المصري لا يعلم ما كانش عارف من 56 ل67 منطقة البحيرات والمنطقة المعروفة هناك ظلت محتل 11 سنة وشعب مصر لا يعلم ان جزء من ارضه محتل اساسا ولم يحدث حال في 67 ضرب الجيش على الارض قبل ان يتحرك سلاح الطيران عايز يتحرك كان القائد العام للقوات المسلحة في الجو ما ينفعش تضرب بيتفقد قواته فاضربوا على الارض والطائرات والمطارات لم يستخدموا أبدا ولا طلعة واحدة يعني ما فيش طلعة جوية لم يمكن جنود المسلمين جناد البلد أنهم يعملوا طلعة جوية واحدة وإنما ضربوا على الأرض لأن القرار الذي يصدر لهم هذا وطلع ساعتها عبد الناصر وقال إحنا فقدنا 80% من قدراتنا العسكرية 80% هو أكثر لكن 80% من القدرات العسكرية وإحنا على الأرض والجيش المصري عندما صدر له الامر بالانسحاب لم يصدر له الامر بالانسحاب المنظم ده انسحبه فيش حاجة اسمها انسحبه في خطة انسحاب دول يجوا بعدين دول يرجعوا حتى لا انما عادوا مبعفرين فلم يحدث حرب اطلاقا فالبشر عند اليهود لا يستطيعون الحرب الا اذا كانوا امام لا جيش ولذلك لما ضربوا المفاعل النووي في العراق مين رد عليه مين رد عليه ده في سنة التسعين حتى صدام حسين كان عنده صواريخ وقال إذا اسرائيل عملت كده هدمر ربع إسرائيل ولا ولما اتضرب المفاعل نووي في 82 لم يحرك ساكنا وفي تسعين لم يطلق ولا أطلق صواريخ أظن حرقة شجرة زتون حاجة زي كده أنا فاكر الموضوع ده أنها صاروخ حرق شجرة حاجة زي كده يعني لم يفعله شيئا لم يفعل إذن إسرائيل تحارب عندما لا يكون هناك جيش الجولان أعلن تسليمها من الإذاعة قبل أن يتم التسليم فعلا في حرب 67 مسألة يعني, يعني يا إخوة لا جيوش حتى لما الغارة على سوريا حتى كل هذه المسائل لم يواجهوا إنما في أي مرة قاعدة واجهوا جيشا حتى لو كان شوية جراد بيجري على الأرض حتى لو شوية لم يستطيعوا إلا أن ينسحبوا وحسبوني قلولي إمتى إسرائيل في حرب 73 اللي كنت بحكي لكم أن جلدة كانت تبكي وتولول ويعويلها التقطته المحطات وأذاعته كان حرب 73 عبارة عن حرب عشر تيام من, من يوم 6 اليوم 16 اليهود كانوا بيترعشوا ويتركوا للمصريين الدبابة الدبابات العظيمة والسلاح اللي لسه على الص... عداد الكيلومتر على الصفر لسه ما مشيتش لم تبذل جهدا بعد يتركونها في ايديهم ويرعبون ويخرجون وكانوا في دشم وفي خط برليف وفي وفي وفي وفي, وفي وكانوا بيطلعوا مهريين هؤلاء قوم هم يعرفون أن العنصر البشري عندهم لا يستطيع أن يمسك بسلاح أنا والله افتكرت قصة رمزية من أجمل ما يكون من أجمل ما يكون ولعل حكيتها لكم من قبل قلت لكم أن كان فيه فار فار مرة أقول لكم بطريقة ثانية مرة كان فيه فار وهذا الفار. جاءه الراجل بتاع شبك لبك عبدك وملك ايديك ده طبعا دي كلام يعني بيقولوه وليس يعني صحيح الحسن قال له يعني انا تحت امرك شبك لبك عبدك وملك ايديك تطلب ايه قال له اطلب ابقى قطة لان الفار يخاف من القط هو ايه اللي يرعبه فحوله الى قط بعد شوية دعك الفنوس قال له تعالى قطة دي ما تنفعش ده أنا أخافه من عواء الذئاب عايزة أبقى ديب عمله ديب فيما يزعمون وليس هذا بصحيح يعني بس شان يبقى التحفز شامل بقى بعد شوية ندهله قال له الحقني الديابة أنا أريد أن أكون كلب لأنه الكلب يخيف الذئب قال له ده هدفك أملك يعني هدفك في الحياة الأمل أنك تبقى خلاص تحت أمرك وحوله إلى كلب بعد شوية ندهل لا لا لا لا لا سيبك بقى من الحاجات الصغيرة أريد أن أكون أسد لأن زئير الأسد يخلع قلبي ولا أستطيع أن أعيش عمل أسد بعد شوية دعاك أريد أن أكثر من أنس أسد قال له لا إني كأسد ولكني أرى في الليل وميض البرق وصوت الرعد ينخلع قلبي عايز أبقى عايز أبقى برق ورعد قال له برق ورعد إيه والله لو بقيت إيه فإن الجسم جسم أسد والقلب لا يزال قلب الفأر الأول الفار الأولاني فهؤلاء قوم الرعب عندهم شديد لا يقاتلونكم لا يمكن إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد ولذلك يا إخوة لو كنا مسلمين يعني اقرأوا لو سمحتوا هذه القواعد, القواعد العليا التي يقولها رب العالمين يقول ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار اقروا سورة الفتح اقروا سورة الفتح ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار اقرأوا سورة الحشر وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار يا ربي قواعد يقولها رب العباد القاهر فوق عباده الغالب على أمره ولا نصدق ويقول لو قاتلوكم لولوكم, لولوكم الادبار قاعدة واضحة وقاعدة انا لا اعتمد الان عليها وانا اتحدث اليكم انا بكلم كل تاريخ اهو قل هات لي هاتلي مرة وحدة فقط سواء حرب 48 56 67 حرب الاستنزاف حرب 73 حرب لبنان حرب غزة حرب اي حرب هاتلي اي مرة كان فيها قتال بين اليهود وأي جيش ولم ينسحب اليهود لا يوجد لا يوجد حتى مذابح اللي بتسمعوها صبرة وشتيلة ودير ياسين و... المذابح دي كانت أمام من لا يملك شيئا دول أمام العزل هيا معكوش سلاح خلاص 100% الناس دي ما عندهاش سلاح اقتل بقى إنما عندما كانوا يجدون السلاح ينسحبون فورا لا بشر عندهم وفي المقابل كل مرة حققوا نصرا احرزوا ارضا مشيوا خدوا فلسطين خدوا سيناء خدوا الجولان في كل مرة كان الامر لانهم امام لا جيش على الاطلاق ولذلك كما قلت لكم حاسبوني حتى الان لم تقع حرب مطلقا بيننا وبين على الاقل على الجبهة المصرية وبين اليهود الا شوية الايام بتاعت 48 مع كتائب المجاهدين والعشر ايام في حرب 73 طبعا انا عارف ان الهدنة كانت يوم 22 و 24 اكتوبر وقف اطلاق النار لكن مرتين دول وفي المرتين بقى اسمعوا المفاجأة اللي حصلت ايه في المرتين حصل ايه في المرتين حصل ايه انتوا طبعا بتسمعوا دلوقتي تسمعون الان بوضوح ان اسرائيل ترفض وقف اطلاق النار وامريكا رفض وقف اطلاق النار ومجلس الامن يرفض وقف اطلاق النار مجاملة لاسرائيل المرتين الوحيدتين او الله اعلم المرتين اللتين طلبت فيها اسرائيل وامريكا وقف اطلاق النار هم المرتين اللي حصل فيهم من شوية قتال صغير حصل تحرك روجرز وفي وابلو يارنج في حرب الاستنزاف وتحرك الوسيط الدولي في حرب 48 وتحرك كيسينجر في حرب 73 كل مرة حصلت فيها شوف انه قلتلكم المواجهة حصلت 3 مرات مش مرتين حقيقة هما 3 في حرب 48 وفي, وفي حرب الاستنزاف وفي حرب 73 التلات مرات امريكا واسرائيل هي اللي تطلب وقف اطلاق النار في التلات مرات وتقلب الدنيا عشان وقف اطلاق النار بقية المرات التي لا جيش لا تريد وقف اطلاق النار وقف اطلاق النار ايه خلينا لما خلص لأنه لا جيش أمامه وغزة الآن أمامكم يضربونها من بعيد لكن هل استطاعوا والحقيقة أنعم وأكرم جزاهم الله خيرا المجاهدين المقاومين في فلسطين حماس يعني لما تشوف النهاردة دول زرع الأرض مقاومة من سنين حاجات بقت موجودة في كل مكان يعني مش مسألة ضرب بيضرب على لا ده الأرض كل ما يحبوا يتوغلوا اليهود شوية شيء اضرب وارجع يروحوا راجعين مش قادرين يضربون من الجو ومن الهو ويشتبكوا لكن المسألة اصعب فيش مرة اسمعوني يا اخوة واسمعوني وخلوا اصحاب الفكر المضاد يشدوا حلهم علينا يقولوا لنا هتولي تجربة واحدة فقط في التاريخ من 48 ل2008 ستين سنة عمر الصراع العسكري او الحرب هتولي مرة واحدة اسرائيل لم تنسحب حينما وجدت حرب مرة واحدة عشان تعرفوا انها اكذوبة ولذلك عندما حدثتكم عن وده يعتبروا العنصر التاني يعني العنصر الاولاني هو البشر لكن العنصر التاني الجبهة الداخلية جوه اسرائيل الجبهة الداخلية جوه اسرائيل ما هو اصنع عشان حارب لازم الجبهة الداخلية تبقى متماسكة إنما القعدة إن لو ضغطت على إسرائيل ض... وحسبوني وهكلمك والآن بالوقاعة أيضا يعني مش كلام خلي بالك أنا لا أتكلم الآن ممطلقا من... من وعد ورد في آية ولا في أحاديث وإن كان هذا أعلى رتب القول عندنا إنما أنا بكلمك كوقاعة تعرفوا تكلموا بها الشعب اللي عايزين نسترده نسترد من, من, من أسر الناس له بالتخويف وبال يعني بالفكر الملخبط وبالوهم وطبعا ده معا دكتوراه وده في منصب رفيع وده في كذا وده في كذا فالدنيا يعني مؤثرة معاهم فأنا بقول لكم ولذلك أنا لما أكلمك عن الجبهة الداخلية أنا والله يعني سبحان الله أتى في ذهني الآن إن أكثر من أستشهد به ربما يكون السفير المصري السابق في إسرائيل شخصية معروفة وبتكلم كويس الحقيقة اللي هو اسمه ايه باسيوني انا طبعا الحقيقة اسم معروف بما بس في هذه اللحظة ويظهر كثيرا في التلفزيونات يعني هذا السفير ده السفير المصري في اسرائيل السابق يعني ده مش, ده مش سفير ده لم يكن رجل دبلوماسيه ده مش جاي من وزارة الخارجية اصلا خالص يعني هو لما عين سفيرا لمصر هناك ليس من ضمن السفراء ولا من السلك الدبلوماسي ولا القنصلي ولا غ... مش من ضمنهم مش طالع من وزارة الخارجية ده كان ضابط مخابرات في الجيش المصري ضابط مخابرات وكانت شغلته في جهاز المخابرات كان في, في الفرع المسؤول عن دراسة المجتمع الاسرائيلي فبالتالي كان من اكثر الموجودين هو زملائه فهما للمجتمع الاسرائيلي فلما ارادوا تعيين سفير هناك حبوا يجيبوا هذا الضابط المخابرات يعينوه هناك وفعلا قاعد هناك ما فاكر كام سنة كتير يعني قاعد مدة طويلة أو سنين عشر سنين حداشر سنة حاجة زي كده مش متذكر تماما انما سنين طويلة سفيرا هناك قاعد يقابل ويععد ويشتغل ويتكلم يعني ففاهم ال... اسمعوه بيتكلم يقول ايه يقول وخ... وده أنا خلي بالكم للمرة العشرة أنا لا أقول كلامي انا أنا أنقلوا الكلام بمنطق اللي أنا عايزكم أنا بتكلم الوقتي عشان أديكم مادة دعوة مادة دعوة تعرفوا تكلموا المجتمع اللي عايزين نسترده للفكرة الإسلامية ليصمد أمام الأحداث إحنا مش عايزين حماس إحنا عايزين حماسة والسلام إحنا عايزين ن... نعد بلادنا للمواجهة فييجي الراجل يقول إيه يقول المجتمع الإسرائيلي وده مش هو اللي بيقول كلام نعنده كل الناس بيقول الكلام ده عندهم عامل زي قطعة الفسيفساء عارفين لوحة سيراميك قطع صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة جنب بعضها قطع صغيرة المجتمع الاسرائيلي ده مجتمع متلملم متلملم من العالم ففيهم يهود مثلا الفلاشة جايين من افريقيا فيهم عجفاء يعني اجسام عجفاء ومجتمع تعبنين وجايين ولا يقوم منهم ما اللي يقرأ ولا يكتب جايبينهم يهود الفلاشة من افريقيا وفي يهود جايين من الاتحاد السوفيتي ملايين وفي يهود جايين من الغرب النظيف المتلمع امريكا وانجلترا وفرنسا وفي ناس شرقيين الاشكناز اللي هم جايين من المجتمعات التعبانة اليهود العراقيين واليهود المصريين واليهود العالم الثالث فلما اتجمعوا دول كلهم هناك دول, دول مع بعض متضايقين من بعض دول مش بيحبوا بعض دول شايفين انه في فرق انا راجل يهودي طبعا حاشا يعني اصرف الله العظيم انما هو يقول عن نفسي انا راجل يهودي فرنساوي اصيل انا ده يهودي انجليزي يهودي امريكي وده يهودي من كذا فداخل المجتمع بدا يحصل تقسيم دول يشتغلوا في الاعمال الدنيئه ودول يعملوا يشتغلوا في الاعمال الرفيعة دول معهم دراسات ومعهم تأهيل ومعهم دكتورهات وماجسترهات فيمسكوا الوزارة ويمسكوا الـ الـ الادارة ويمسكوا مراكز التوجيه والتانيين يمكن ما يعرفوش يقروا ويكتبوا او بالعفية فيشتغلوا بقى في الاعمال البسيطة فيبدأ يحصل ان المجتمع عندهم ليس مجتمعا متوائما ده كل مجموعة بثقافة شكل ويرون أن هناك تمييزا وتمايزا فبيحاولوا كل يقولوا لا ما فيش تمييز ونعمل ونسوي مشكلاتهم الداخلية هكذا وعندهم علمانيين لا يرتبطون بدينهم وعند أو يرتبطون به كفكرة صهيونية لكن بغير تفاصيل وعندهم الاتجاه الديني اللي بيقول لا التفاصيل وإسرائيل وتبدأ إزاي وتمشي إزاي وهاته التلمود وهاته التوراة والكلام الوارد في الكتب وا وا وا وعندهم اليمين المتطرف اللي هم يعني مش, مش فقط اليمين زي اللي كود ولا كديمة بقى وما إلى ذلك اللي هم فيهم شيء من التشدد ده كمان عندهم اليمين المتطرف اللي اليمين العادي ما بيقبلوهش شايفين دول غلط ومجزرة مجزره في المجتمع دول ياخدوا 10% ودول ياخدوا 6% ودول ياخدوا 20 ودول 15 ويقعدوا يلموا بعضهم يقولوا عشان نعمل حكومه عايزين نلم بعض نوصل بس 61 1 61 شخص في الكنيست فيقعدوا يلموا بعضهم يقول له اسمع تاخد وزاره كذا وتبقى معايا يقول لا يا عم انا عايز وزاره كذا ويقعدوا يتكلموا مفاوضات عشان يلموا حكومه بالعافيه اول ما الحكومه دي يضغط شوية على زمارة رقابتها تلاقيها راح تتفكت وانتخابات جديدة زي ما دلوقتي اضطروا يفكوا ال الكنيسة ويعملوا انتخابات لانه اه اه تسيبي ليفني معرفتش تلم ناس تعمل بيهم حكومة فالمجتمع شوف بقى اسمع القاعدة الضغطة البسيطة بتفكوا وبدأت كما قلت لكم نبرة ايه لأ لنترك اسرائيل ونذهب الى بلاد اخرى انها البلاد لا تناسب العيش ومحطوطة نسبة مئوية في استطلاعات الرأي عندهم بتزداد ومؤثرة وتنقص الهجرة اللي هي رأس مال اسرائيل محدش بدأت تنقص بعد ما كانت متدفقة تنقص برضو المعدلات مشهورة ومعروفة الله اذا المجتمع لو موت فيه في اي حرب مية متين واحد هيتفكل وحده ده بينهم صراع اجتماعي يا اخواني اوعوا تفتكروا ان التحليل اللي انا بقوله لكم ده تحليل الشيخ اللي بتكلم ده لا انا ناقل انا انقل مما يكتبونه هم مما يقولونه هم مما يقولونه عن ضعف مجتمعهم الداخليهم من المقرر انا ما بتكلمش انا مش ده انا بقول لا والله انا حكمي على مجتمعهم كذا اسألوا هؤلاء جميعا ويكفيني كما قلت لكم عويل جلد مائير في سنة 73 ويكفيني حاجة اكتر حاجة افضع وانا حكيت لكم الان ان استطلاعات الرأي بتطلع يوم الاثنين براك كذا يوم الثلاث ليفني يوم الاربع مش عارف نتنياهو كل ده بناء على عدد القتلى بالواحد لا ده بين دنيا صعبة ده بين لم تحقق اهدفها لا حققت لا لكن في شيء اكتر من ده عشان تعرفوا ان المجتمع ضغطة بسيطة عليه تفكه وانا طبعا هكلمكم في بقية العناصر بس انا باخد عنصر عنصر انا تكلمنا على البشر تكلمنا الان على الجابهة الداخلية في الجابهة الداخلية من اجل ذلك غاضهم غيظا شديدا غاضهم غيظا شديدا شديدا خطاب انور السادات في الكنيسك الاسرائيلي وشوف انا بقول لكم كلام ده مع ان احنا لا وفقين على مبادرة سلام ولا كان بديفد ولا الكلام ده انما ليه غزهم لانه بلؤم بلؤم بذهاء راح ايلهم ايه بقى راح بدأ يعزف عن نقطة دي يقول انتم تعرفون القتلى والامهات والثكالة وبدأ يتكلم يعزف على نبرة ما حدث له فغاضهم هذا لان هذا يلعب على وطر فتنة داخلية في المجتمع يخلي في ناس يقولوا شفتوا هم فئتين فئات جوة هيتخنقوا مع بعض ففهموا ان الخطاب يقصد احداث فتنة في المجتمع الاسرائيلي فشعلله شعلله منحن بيجن وهو قاعد وكان اسحق شامير هو رئيس الكنيزة منحن بيجن وهو قاعد كرئيس وزراء قاعد بيفرك وتكلم كلام لا لياقة فيه لما وقف في خطاب رد عليه رد رد لا لياقة فيه لانه شعر بانه بيقطع لهم المجتمع من الداخل فاقل ضغط فك المجتمع العنصر البشري ليس في صالحهم وانتم عارفين البشر عندنا مستعدين يستشهدوا في سبيل الله والجبهة الداخلية عندهم ليست في صالحهم نأتي للعنصر الثالث العنصر الثالث هو عنصر الرعب القلب طب ما ده دخل في الكلام البشر يا جماعة اللي قلناه لا نحن أمة موعودة من الله عز وجل بهذا الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر قبل ما فكر أمشي من مكاني بشهر ميت نار تنزل في قلوب عدو تعود تهري وتهلك القلوب لحد ما تخلصها أو صلهم خلصنين نصرت بالرعب مسيرة شهر الله تعالى يقول وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار نصرت بالرعب مسيرة شهر الله تعالى يقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله من الله شكل الطفل اللي عنده عشر سنين اللي بيضربهم بحجارة في الشارع ده بالنسبة لهم اشد رهبة من الله يرهبوا اكتر من عارفين ليه وانا بذكر لكم حتة الرعب كبند مستقل يبقى ثلاث بنود كده ليه لان عندهم نبوءة يؤمنون بها كعقيدة كدين كايمان ايه هي زوال اسرائيل هم يؤمنون بان اسرائيل ستزل وبمذبحة وانهم سيذبحون فكل ما بيبقى عندهم لحظة قوة بيبقى عندهم ها المذبحة هتبدأ منين انتظار الدبح انتظار فهم اساسا من داخلهم ليس عندهم اي قدرة هم يراهنون على انه اعرف اخلي الحكومات العربية هي اللي تساعدني في اني ما يبقاش في حرب وفي أثناء هذا أعود أدق كده وأقول إسرائيل قوية إسرائيل عظيمة اسرائيل فاتكة اسرائيل انما محدش يقربني عارف عارفين الخناءة اللي تحصل في حي شيك كده وواحد يتفق مع الناس يقول لهم يبقوا خشونة يبقوا خوشوا يبقوا تسيبوني يعني يقول لهم لا تسيبوني أ... أقطعوا تقوموا تسيبوني أقطعوا لا ده أنا لا هتقطع حوشوا فإسرائيل تقول هذا وعندها ناس يحوشوا حلو قوي انا هقول وانتو حوشوا فيبطلع من الخناء ان التانين خايفين مني وانهم هم اللي بيتحاشوني يبقى هيفضل فانا استخدم الاعلام ادي الموضوع طب المرة الوحيدة اللي سبوني عليه سبناهم خلاصوا معاهم هم اللي انسحبوا وخافوا وتراجعوا لذلك ايها الاخوة كنت اقول لكم إن هربهم وترك السلاح لنا وإن عويلهم في التليفون وإن لما كانوا يلاقوا على الحيطان مكتوب كتائب المجاهدين مرت من هنا وإن, وإن, وإن كل هذا يدلكم على أن الرعب عقيدة عندهم عقيدة الرعب احفظوا الكلمات بنصها عقيدة الرعب أن زوال إسرائيل عقيدة عند الإسرائيليين وأنها ستزول بمذبحة ومقتلة لهم وأنهم ينتظرون ذلك في كل لحظة وليسوا مستعدين لأن يروا أنفسهم يقتلون لذلك هم عندهم ترمومتر فطلع واحد منهم قال إسرائيل ستعيش ستين سنة قال ما أظن أن تزيد على أربعين يخرج واحد تاني يقول لا أنتم آملون بحيث أبلها اللي يعرف يهرب يهرب فهم جهزين جاهزين يخلصوا لو الناس اللي بيقولك ايه لما اقولك سيبني عليه اوعد سيبني وهي جدت سيبني لبني دي ولا اسمها ايه ايها الاخوة يأتي العنصر الرابع والحقيقة انا مش هعد امسك عناصر الحرب كلها انا اكتفي باربع عناصر وبعدين اخش بقى في السلاح اللي هو النقطة المهندية العنصر الرابع هو الاقتصاد هو انا احارب ازاي يعني احارب وانا ما عنديش اكل مثلا لازم يكون عندي في مخازني تموين عشان اثناء الحرب يبقى في تموين لازم يكون في فلوس لازم يبقى في الأطفال لبن لازم يبقى في ادويه لازم يكون في آه آه لازم اقتصاد البلد يبقى اسمه اقتصاد حرب في فرق بين اقتصاد السلم واقتصاد الحرب انا معاكم أن أي واحد يسمعني دلوقتي يقول لنا الله بقى الراجل قاعد بيقول ان ما اقتصاد بقى ما عندهاش اقتصاد حرب اسمعوا اسمعوا كما قلت شد حلك علي اوي طلعوا الكلام كلام فارغ لان انا عايز وانا اذا ما اختبرتش فكرتي لا اكون داعية هدعو الناس الى شيء يعني اقوله على سبيل الحماسة وهو اذا اختبر يرد والله ما على هذا تعبد الله اهل البيان الشرعي وانما تعبدهم بان فكرتهم قوية ده احنا, احنا اصحاب كتاب القرآن هو الذي يحكي بالتفصيل شبهات المعاندين للدعوة الاسلامية بالتفصيل ليه لانه قادر ان يرد عليه لذلك انا بحكيلكم شبهته تعالى في الاقتصاد هي اسرائيل عيشة منين وانا ذكرت ده مبارح اظن اسرائيل دي عيشة منين بتاكل وتشرب منين يعني انتم متصورين اسرائيل تعيش منين دخل دولة اسرائيل مزعومة دولة الاسرائيلية يعني منين منين مثلا عندهم صناعة بيبيعوا اه فعلا عندهم صناعة الحقيقة وممتازة واعلان ان صناعتهم ممتازة وبيبيعوا بس بيبيعوا المين ليس عندهم سوق يبيعون فيها ما عندهمش ناس يبيعوا لهم الا العرب احنا احنا فقط لانهم لو حبوا ينقلوا منتجاتهم يبيعوها مثلا في اوروبا الصناعة الاوروبية احسن منهم بكتير ولو ارادوا ان يبيعوا منتجاتهم في اوروبا محتاجين مصاريف النقل والشحن والسفن فتوصل البضائع اغلى من البضائع تبقى البضائعهم اقل جودة واعلى سعرات ما يعرفوش يبيعوا في اوروبا ابدا يبيعوا فين في الصين وهونج كونج واللي بضاعتهم رخيصة واليد العاملة رخيصة مش مونج والشرق الاخصى والمصاريف نقل ما عندهمش غير يبيعوا للي ما بيعرفوش يصنعوا حاجة اللي حواليهم يبيع لمصر وسوريا والعراق ولبنان يبيعوا للناس اللي ما بينتجوش حاجه يبيع للسعوديه يبيع للخليج يبيع لل... يبيع للسودان يبيع... يبيع في الحته دي فلو أننا أوقفنا الشراء منهم وإحنا بنوقفش الشراء منهم ده إحنا بنشتري منهم البذور المنتجة في الصوب والمشاتل وبنشتري منهم المصنوعات وبنشتري منهم المشروبات البيرسي والكوكاكولا وبنشتري منهم وإن كانت دي لها تفاصيل إنما بنشتري منهم مصنوعاتهم فإحنا بدون سوق تتخنق صناعة إسرائيل ما تكسبش ولا مليم ولا تعرف تبيع ولا تبيع لمين هيبيعوا نفسهم ويجيبوا فلوس منين يشتروا فاحنا بالنسبة لهم إحنا اللي معايشينهم بإحنا بنشتري ويبعتوا الملابس في بلدنا مش مكتوب عليها مصنوعة فين حتى نشتريها على انها مجهولة الصناعة ومع الأسف أصبحوا يكتبون أنا شفت سلة زبالة مكتوب عليها صناعة إسرائيلية ويشتريها الناس يقول لك زي بعضه ما فيش حاجة سعرها حسن من كده ويشتروا حرام ده إحنا بنعمل في نفسنا عميل البذور الاسرائيلية يا فلاحين في كل مكان انتوا عارفين ان البذور الاسرائيلية اليهودية ده انا شفت واحد في احدى المحافظات لا اريد ان اذكرها تشريفا لها لانها محافظة انما شفته اسمه ايه لك طب ما تجيب علبة من بذور يعني مثلا طماطم من عند محمد اليهودي ايه محمد اليهودي ده يا جماعة قالوا لا ده محمد ده عندها من البلد بس يصول اللي بيروح يجيب الحاجات دي من عند اليهود محمد اليهودي محمد اليهودي ويتداولها الناس ويشترون البذور ويبذرونها في أرضهم ونذهب بقوافل من الشباب هناك عشان يتعلموا في الكنتونات اللي بيسموها مش عارف ايه يعني مسألة فظيعة خطيرة ذلك أيها الاخوة الصناعة ما فيش ما يمكنش الزراعة ما يمكنش عندهم يعيشون السياحة اول طلقت رصاص توقف سياحة اليهود تمام محدش هيجيلهم سياحة اول حرب خلاص فورا فورا الايد العاملة الرخيصة انا بكلمك عن عناصر الاقتصاد ده كان يا اخوة كان عندهم الاخوة الكرام الفلسطينيين المجاهدين كانوا بيدخلوا بحزام ناسف وقنابي لعملوا عمليات جوة تل ابيب وإسرائيل تفضل تدخل مئات الالاف من العمالة الفلسطينية الى تل ابيب لان من غير العمالة الرخيصة اللي بتشتغل يقع الاقتصاد الاسرائي يقع ما ينفعش فكان يضطر يدخل الناس ويفتشهم وهو عارف ان دول اللي بيعملوا العمليات الاستشهادية لكن ما يقدرش فيحاول يقول اجراءات الامنية يقوم واحد يفضل كل يوم وهم دخل يدخل مصمار يدخل خمسة جرام كذا يدخل لحد ما على مدى شهرين ثلاثة اربعة يقدر يدخل مكونات حاجة تتعمل جوه فانظر الى اي درجة الايد العاملة الرخيصة النهاردة في من الشباب العربي اللي بيروحوا يتجوزوا هناك ويعشوا هناك ويشتغلوا هناك لان دي الايد العاملة الرخيصة انما اليهودي اللي جاي اليهودي الامريكاني والانجليزي والفرنساوي جاي بياخد اجر عالية ويشتغل فيسقطوا الاقتصاق إذن إذن بقى عشان ما كترش بالكلام لا صناعة عيشهم من غيرنا ولا زراعة عيشهم من غيرنا ولا إيد عملة فيعمل عندهم أي شيء من غيرنا ولا سياحة من غيرنا ولا بنوك بنوك رؤوس الأموال أنا كررت الحكاية دي كتير رؤوس الأموال الإسلامية والعر... رؤوس أموال المسلمين والعرب مصري وقطري وبحريني واماراتي وسعودي وجزائري الموضوع في بنوك اليهود الريع بتاعها هو اللي معايش اسرائيل لو سحبنا اموالنا بس تسقط بنوك اليهود في العالم لو امتنعنا نشتري تسقط صناعة اليهود لو امتنعنا نشتغل معهم تسقط الاقتصاد اليهودي هم يعرفون هذا لذلك يقولون لو حاربناهم هم عارفين كده كويس جدا بيترعبوا من مسألة الاقتصاد حتى المية شربة المية يا راجل شربة المية عند اليهود شايف شربة المية البسيطة دي يرفعها الوزير في الكنيسة الاسرائيلي ويقول هذه هي قضية اسرائيل اليوم انا مش بكلمك عن البترول مع ان البترول ايضا هم عندهم بترول منين اين هو اليهود عندهم بترول يخليهم يماشوا طيارات ويعملوا دبابات ويماشوا سياراتهم في الشارع ويعملوا تدفئة هم عندهم بترول اليهود يكفيهم يعرفوا يحربوا الا من عندنا الا من بلاد العرب والمسلمين ادي بند اخر من بنود الاقتصاد يبقى لا صناعة ولا زراعة ولا تجارة ولا سياحة ولا, اقت... ولا, ولا بنزين للعربيات والطيارات والدبابات ولا المية التي تأتي الأنهار كلها من مصابات عربية وإسلامية سواء تركيا سواء سوريا سواء مصر ما عندهمش قطرة مية يروى بها الأرض بدون مساهمة من الجماعة العرب والمسلمين اقتصادهم كله مبني على أن احنا نمشي معهم كويس وندعم اقتصادهم هل هذا كلام؟ إذن هم فهمين كويس أنه لما يحربون هم يسقطوا من غير ما يحربهم كده حربون يسقطوا لأنهم عندهم شيء صدقوني هذا مش كلامي اوعوا تفتكروا هذا تحليلي انا اوعوا تفتكروا أن رجال الدين الإسلامي زي ما يسموهم ولا كهنوتة طبعا في الإسلام هم اللي بيستنبطوا لا ده كلام يقولونه وهم صراحة وأنا أحتكم إلى الناس. اقروا جرائد ما تقرواش جرائد بلدنا بلدنا ما بتخبي عليه نحن الكلام ده اقروا جرائد الامريكان والانجليز والفرنسوين والاسرائيليين يتكلمون لكن هذا محجوب عننا احنا فقط لا يذكرونه لنا نحن فقط حتى التلفزيونات بدل ما تعمل كلام وثائق يقول هذا الكلام شطرة بس يتكلمه في الحماسة وخلاص لكن ممكن يطلع لي الحقيقة شاب شاب مخلص شاب وكويس جدا اعتبروا واحد مثلا من المصورين الموجودين اعتبروا ابني اعتبروا اخوي واحد شاب بعد يقول لي يا عم الشيخ سياحة ايه واقتصاد ايه وزراعة ايه وصناعة ايه اللي بتتكلم انا بقى اسرائيل معتمدة على كده ده كفاية المعونات الامريكية والاوروبية اللي تروح لها يا مساكين يا مصريين ويا عرب ويا مسلمين احسبوها بالفلوس بالقرش وليس استنباطا وانما معلومات يقولك ان حاليا لا الاول قبل حاليا انتو فاهمين ان امريكا تقدر تدي اسرائيل معونات تعيش وتحارب دا لو, لو امريكا والغرب كله اعطى اسرائيل معونات اقتصادية تكفي تتفكك امريكا ما تقدرش مش ممكن الامريكا نفسه مش هيقدروا يعني عشان امريكا تبعت سلاح وبترول وتجارة وصناعة ويعني تموين يومي وما إلى ذلك لا تستطيع إلا لو خربت أمريكا والغرب إنجلترا وفرنسا بال بالمبلغ بال يعني تقول ك... ليه بقى النهاردة بيدفعوا 70 مليار دولار أنتوا عارفين إسرائيل في أقصى تعداد لها 7 مليون يعني معنى كده أنه بيبعت الان برغم كل الاقتصاد الاسرائيلي اللي, بي... اللي بيكسب من العرب واخد فلوس العرب وبنوك العرب معنى كده بيبعته لكل شخص مش عارف عشر تلاف دولار ولا الف دولار ولا بقى لكل شخص اسرائيلي ويقولوا ده اقصى ما نستطيع في دعم اسرائيل ومع ذلك اسرائيل بدون العرب تسقط يبقى كل المعونات لما الغرب حشد نفسه لإعانه اسرائيل مش مكفيها برضه ولازم العرب يهم اللي, اللي بيكفوها اكتر خيرهم للمعونات تعيش اسرائيل انا مش عارف قلتها كتير بس مش قادر ما اقولهاش تاني اوعوا تفتكروا ده كلام انا استنباط مني ولا عبقريه ولا انا رجل سياسه واقتصاد ولا ده كلام بينشر كمعلومات افتحوا الانترنت اللي انتوا معجبين بالانترنت اللي بيقولوا عليه افتحوا وشوفوا المواقع مش لازم نعوج لساننا عشان يبان ان احنا لا افتحوا واقراوا هذه المعلومات تجدوا انه ال... انه هذا الكلام معلومات معلومات معلومات موجوده انه لا تستطيع ان تقوم لا الشركات ولا الافراد ولا الدوله باقتصاد ولا المعونات تكفي وزوال اسرائيل اقتصاديا حتميه لو وجدوا بس ان احنا بس كل ما في الامر كل ما في الامر وانا الحقيقة اشيد كل الاشادة جزاه الله خيرا الدكتور صفوت حجازي سمعت انه سمعت منه ملخصا جزاه الله خيرا عما قاله من يومين تقريبا في يوم الاحد يعني عن مسألة انها ان اللي بنعمله مش تبرع ده مش تبرع ده من الثقافة الفاسدة اللي عايزة تسمي اعمالنا بغير اسمها هذا جهاد بالمال مفروض لو لم نفعله كأننا لم نصل للظهر كأننا لم نصل للعاصر نأثم دا مش بمزجنا وجزاه الله خيرا ايضا الاستاذ سعيد توفيق سمعت منه الان انه كان يتكلم عن المقاطعة التي تخنق هؤلاء أنا بقول لكم هي معلومات وبقول لكم افتحوا صفحات شبكة المعلومات الدولية على الكمبيوترات وافتحوا الصحف وافتحوا وشوفوا الارقام تقول حجم المعونة واسموها على العدد هناك وشوفوا لما الغرب عصر نفسه عصرا لكي ينقذ اسرائيل ولكي يساندها ولكي يقف معها لم يستطع لولا اموال العرب اللي بتشتري وبتشتغل وبتحط في بنوك وا وا وا نحن المجرمون ونحن الآثمون ونحن اللي بنعيش اليهود ولذلك هم يعرفون انه يوم ينقلب هذا كله بكلمة ان بيننا وبينهم حربا زي ما قلتلك المجتمع من الداخل هي أقول لكم والاقتصاد سينهار والبشر منهارين بلد منتهية منتهية سلفا إنما بيتحقوا علينا ويخدعونا وطبعا انا ما بقولش الكلام ده إن إحنا كمان ما عندناش مشاكل أنا بكلمك إنهم أسرع يفكوا بسرعة ينتهوا فورا يخلاصوا فورا ويستسلمون استسلاما فوريا لأنه لا اقتصاد ولا جبهة داخلية ولا بشر ولا قلوب تحمل ولا شيء صدقوني يا اخوة وقرأوا اقروا ورايا واللي بتكلمهم قلولهم اقروا عشان المشايخ المخرفين اللي هو انا يعني بيقولوا لنا في التلفزيون كذا خليهم ينقشوا افكارنا دي عشان يعرفوا يردوا عليها ولو بمعلومة واحدة واقبل انا بقولكه اعتبروني مخرف وردوا علي بمعلومات كهذه المنشورة عندكم في مصادركم وطبعا ما خفي كان اعظم لكن مع ذلك تعالى ناقش بقى النقطة الـ الـ المحورية السلاح السلاح ما انا قلتلكم طبعا انا اكون حزين جدا لو في واحد لو في واحد بدأ يسمعني من دلوقتي فقط اكون حزين جدا لانه انا يعني استخسر ان يكون فاتوا العناصر الاربعة اللي فاتت ويبدأ بس يسمع في النقطة الاخيرة لكن ما باليد حيلة اكيد هذا الكلام موجود انما يعني انا لا اتكلم من, من خلال الشواشي انا بحاول اقص الفهم انا زي ما قلت لحضراتكم بالامس وحاول ان اصنع فهرس آه يا سلام يا سلام جزاك الله خيرا أخونا الكريم أستاذ الحمدي بينبه أن الحلقة بتعاد الساعة 9 الصبح بس بينكم أنا ولا أنا نفسي موجود إنما على كل حال بتعاد اللي عايز يسمعها من البداية إنما على كل حال أنا يعني بقول اللي هيسمع الآن اللي هيبتدي يسمع الآن أقوله انا يعني من فضلك انا أنت هتسمع كلام لازم تربطه باللي فات لانه هتفهموا على غير ما على غير حقيقته ووجهه وعلى فكره بالمناسبه يعني انا اعزي اخونا الكريم الاستاذ الدكتور صلاح هارون في وفاه جده رحمه الله عز وجل الدكتور صلاح هارون كان هو صاحب البرنامج الذي بعدي مباشرة الآن وأنا أعرف أن الناس تحب أن تسمعه وترتبط به لكن هو النهاردة معتذر فرحم الله جده وربما هذا يعني أعطانا الحقيقة براح شوية في الوقت يعني ما, ما يعني, يعني كأننا استلفنا من ف يعني لعله هكذا لأن الحقيقة برضو ما أن أننا عارف أن الناس عايزة نام وأنه لكن يا إذا ما عملناش فيهرس لمفاهيمنا لها نعرف ندعو إلى الله اوعى تكونوا بتدعو إلى الله بغير بصيرة الله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا أحاول معكم أن ندرس المنهج الشرعي في البصيرة في البصيرة وانتوا عارفين أنا كنت أتمنى النهاردة أتكلم عن مفاهيم للدعوة وما إلى ذلك لكن الحقيقة لازم, لازم إخواني الكرام يعرفوا ي... لأن احنا بنست... شوفوا بنسترد المجتمع للفكرة الإسلامية انتفاعا بأحداث غزة احنا بنعمل كده بنسترد الفكرة الإسلامية انتفاعا بأحداث غزة فلازم نعرف نمتفع فعلا وليس كلاما حماسين تعالوا مسألة السلاح طبعا هم يدندنون جيت رسانة سلاح ضخمة وعندهم سلاح نووي وسلاح ذري وعندهم سلاح كيميائي ورؤوس نووية وذبابات وذخائر وتكلم عن ايه عن دا دا امريكا تضمن لاسرائيل ان تكون قوتها العسكرية أضخم من القوة العسكرية لبلاد المنطقة مجتمعة بما فيهم إيران وبما فيها تركيا يعني أمريكا ضمنت لإسرائيل إن السلاح اللي عند إسرائيل وشوف أنا بكرر وأنا بصعب المسألة على نفسي كمنهاجي كله أمريكا ضمنت لإسرائيل نسلحها أكتر من إيران زائد تركيا زائد مصر زائد سوريا زائد العراق زي... إذا كان فضل عندهم حاجة بعد ال... زائد زائد زائد اسرائيل اعلى من ده كله ترسانة السلاح متكدسة مش لقيين حتى يشيلوا فيها السلاح ولهم سفن هنا وسفن هنا والمضايق ما تكلم عن ايه يا راجل انت هتواجه السلاح النووي انت عندك ولا رأس نووي حتى ولا رأس عود كبريت انت عندك شيء انما هم عندهم 200 رأس نووي يتحطوا على صواريخ يقوموا يرموهم يبهدلوا الدنيا وعندهم السلاح الكيميائي حلو كده يعني اظن انا بقى يعني يعني قلت, يعني قلت كويس قوي يعني صعبت المسألة تمام وينتهى طبعا انا يا اخوة قبل ما اتكلم في هذا الموضوع انا لا اهون من خطورة السلاح الموجود وهت وهتشوفوا ده الان ولا اقول ان احنا هنبقى داخلين نزهة فسحة رحين نتفسح دي حرب لها ثمن حرب لها ثمن لكن تعالوا برضو بنفس الطريقة التي اتبعوها تعالوا نتحاسب واحدة واحدة نقطة نقطة عنصر عنصر بند بند ولو الكلام مش مقنع شدوا حلكوا علي قوي لانه لا يبد ان يكون الكلام مقنعا تعال للسلاح النووي السلاح النووي ده تفتكروا يقدر يعمل اوعوا وتتريعوا على السؤال بتاعي قبل ما, ما جاوبكو لان انا هقول لكم سؤالا عارف الناس هيقولوا ايه ده طب ما تفاهمين ان السلاح النووي ممكن يعمل اي تأثير او تغيير على ارض المعركة يأثر في المعركة متصورين كده السلاح النووي ده احنا وهم متداخلين لو رموا السلاح النووي على ارض المعركه انا بتكلم أنا هو يرميه بقى بعيد زي ما هو عايز زي ما انا بكلمك لو يرمي السلاح النووي هل تعتقدون انه له على ارض المعركه مطلق ما يقدرش يرميه لانه هيرميه هيجي على نفسه ده تشيرنوبيل مفاعل نووي مش سلاح نووي مفاعل نووي عمل مصيبه كبيره عمل سحابه ذريه خلت نصف قارة او اكثر في حالة رعب و و لما مفاعل ناوة تشير نوبل ده كان في التحدي السوفيتي لو انتم فاكرين او مش فاكرين او محدش بيار الوقتي تشير نوبل لما ضرب السحابة الذرية خلت خلتنا هنا احنا في بلادنا العربية يكتبوا ما مدى تأثرنا هل الهوى الرياح عندما تأتي فاضل شهر ونص على مش عارف ايه وتأتي الرياح كذا هل هتوصل بعض هذا وهل سيؤثر على الابقار وعلى الزراعة وعلى الاشخاص وعلى, وعلى وعلى وعلى وعلى فهم مستحيل يرموا سلاح نووي في المعركة في ارض المعركة هم يرموا بعيد انما يرموا في ارض معركة عشان يكسووا بها معركة مش وارد ومر عاشرة هذا ليس كلامي هذا كلامهم هم ده كلام منشور دي معلومات وليس تحليل يعني مش انا اكتشفت كده انا هكون حزين جدا لو انتم فهمين ان المشايخ بيكتشفوا ده انا مش خبير عسكري انا بان قل لكم معلومات مكتوبة وبينكم من عنده اقارب ضباط وعسكريين واستراتيجيين يعرفوا ينقشوا الكلام ده فالسلاح النووي مش مطروح اساسا ان يكون مؤثر في ارض المعركة اساسا غير مطروح ابدا في ارض المعركة بل انه القنبلة اللي ترامت على القنبلتين اللي تراموا على اليابان في مدينة اسمها هيروشيما ترامت عليها قنبلة فسموها قنبلة هيروشيما وقنبلة اترامت على مدينة اسمها ناجزاكي في اليابان فتسمت قنبلة ناجزاكي القنبلة دي من اللي رماها وعلى مين اللي رماها امريكا بعيد على اليابان فابريكا رميتها لانها بعيد عنها ارمي على اليابان انما عشان تتصور ان اسرائيل ترمي على الاردن ولا على فلسطين ولا على سوريا ولا على مصر على سيناء مستحيل ده قنبلة هيروشيما دي خلت الجيل اللي بعد اللي اترموا عليهم والجيل اللي بعده والجيل اللي بعده بيورثوا اثر السلاح النووي عليه ما تقدرش إسرائيل تغير في أرض المعركة ولا برأس نموي واحد لا يمكن ومر عاشرة ولا خمسين ولا مية ليس كلاما وإنما كمعلومات ولذلك أقول وخصوصا مع تعدد الجبهات بقى مع تعدد الجبهات ده هما لو رموا يعني لو الرياح شرقية غربي شمالية شرقية ولا جنوبية غربية هيرموا قنبلة على مصر تطلع عليهم قنبلة على سورة يعني مسألة لا يمكن أن يكون السلاح النووي إطلاقا عنصرا في تغيير أرض المعركة معلومة وليس تحليلا كذلك السلاح الكيميائي نفس الموضوع لأن الرياح أيضا في, في, في المنطقة سواء بقى الرياح الخمسين ولا الرياح في الشتاء ولا الرياح تجعل حركة السلاح الكيميائي الغازات الكيميائية حركة غير متزنة حركة غير محكومة ومش هيرمي هنا سلاح كيميائي فيبقى الغازات هنا لا ده يتحرك فاذا تحرك اصابهم كما اصاب عدوه فالسلاح الكيميائي ليس وان كان بنسبة مختلفة ليس مؤثرا في ارض المعرك هو يرمي بعيد نما يرميش في ارض المعركة لا يؤثر على ارض المعرك انا مش محل العسكري أنا, انا ناقل انا ناقل انا ناقل وانا يعني يعني يعني مهم يا اخوة في مرة عشان نحزن على نفسنا ونبكي والله لما كانوا خايفين من صدام حسين اللي ما استخدمش شيء ابدا ابدا وكان كله كلام في كلامه السلام وبطولات الميكروفونات عندنا يعني بطولات اصيلة في بلادنا الناس تدسط من الحنجرة الشديدة وخلاص درجة نوم يعتبروا مثلا ان تصريحات فلان الفلاني احسن من تصريحات فلان فده مثل قول مثل قول عشان تصريحات يا ناس عشان التصريحات عشان وشارون باسمه ايه اللي كان قبله نتنياهو يهين العرب ويقول العرب ظاهره كلاميه حلو قوي عجبني جدا عجب عجبني جدا الجماعه عجبني جدا العرب ظاهرة كلامية انا ما يهميش اللي بيتكلم انا يهميه اللي بيعجبه بمن يتكلم اللي عاجبه امين مش عارف ايه والوزير ايه عشان كلمات كلام ايه بايه كلام ايه دلوقتي ده مش وقت الكلام المهم السلاح الكيميائي ايضا نحن نتقنه احنا ممكن نعمل لان اصل السلاح الكيميائي مش مصانع ده شوية براميل ولذلك ولذلك وده اللي بدعو اليه الحقيقة هوة المسلمين في السلاح الكيميائي هي البديل القريب من السلاح هي اللي يقدروا يعملوا بها حاجة انا كنت بقول لكم لما قيل ان صدام حسين سوف يستخدم الغازات السامة في حربه اذا نزرت امريكا طلع كلام عند اليهود يقول له لهم انتو خايفين ليه دا كمامة تركب على الانف بمئة جنيه تحل مشكلة السلاح الكيميائي دي سمعتها بأذني بأذني وأنا في سيارة في, في, في الإذاعة في أمريكا إذاعة أمريكية تقول كمامة تساوي كذا دولار معرفش كان 25 دولار ولا 20 دولار ولا حاجة زي كده تحله مشكلة هذا يا سلام يعني عايز تقول لي إن حتى لو استخدم السلاح الكيميائي ده كلام أمريكي أنا معرفوش معرفش فيه لما تجيب لي كمامة من الكمامات المجهزة ضد الغازات اللي بتعمل تنخية بعشرين دولار بمئة جنيه مصري يعني ولا اكتر شوية وكذا تدربوا انتم بقى تحل المشكلة مشكلة سلاح الكميائي ومع ذلك نحن نتقنه كما قلت لكم احنا نقدر شاب يجيب 10-15 برميل يقدر يعمل اشياء لان سهلة دي مش مشكلة دي حاجة لعم ولذلك هم تعرفين انهم بي بي بيحصروا ايه اخوة بيحصروا مصانع الادوية مصانع الادوية على مدار كل بلاد العرب والمسلمين هي محل لعمل المخابرات اليهودية والامريكية بشدة مفيش مصنع دوة في محافظة ايه ولا في قرية الا مين صاحبها وبيعملوا ايه ومتابعة ليه لان مصنع الدواء مصنع الدواء كيمويات يسهل انك بدل ما تحط المادة الفرنية تحط المادة الفرنية تعمل سلاح كيميائي وهذا هو الذي جعلهم يقصفون يقصفون ويضربون ويدمرون مصنع ادوية في السودان في السودان ومصنع ادوية في ليبيا وجم على مصر عملوا مشكلة كبيرة على مصنع عدوية لغاية ما مصر قلت لهم لا تعالوا تفرجوا ده دهوة فعلا مفيش في حاجة زي كده يعملوا مشكلة لمجرد ان اجراءات الامن مثلا بقت بتدخل العمال مباشرة فقط فالرجل بتاع المخابرات بقالوا 10-15 يوم مش عارف يدخل مثلا نفترض جوا المصنع يخاف فورا تتقلب الدنيا على مصنع دهوة في محافظة نائية فالسلاح الكيميائي موجود في يد العربي والمسلمين لو كانوا صادقين في انهم يعرفوا يعملوا يقدروا يعملوا ولكن السلاح الكيميائي لا يؤثر الا بنسبة قليلة في ارض المعركة في التغيرات وكما قلت لكم امريكا كانت تقول في حرب صدام حسين انه, إنه كمامة بمية جنيه تحل المشكلة ولذلك يا اخوة مصانع الأدوية في بلاد العرب والمسلمين شوفوا معظمها بيكون بإيد مين لازم تشوفوا إن هو لازم تفكير معين لحصار هذا لأنهم ما بيسمحوش إلا بهذا الأمر فضل إيه لا ليه بس لا نختم إياه أستاذ حمدي على كل حال انا اخلص موضوع الس... انا اوعدك اقل من ساعة كمان من خلال مدام الدكتور صلاح مش موجود النهاردة اديني فرصة شوية على كل حال احنا ان شاء الله امامنا دقائق معدودة فقط اختموا مسألة السلاح لاترك الناس عندهم يقين بانه بان انا قلتلكه النووي يقوللكم مين 200 300 400 500 ده في الاوت اسمعوا كلامي اللي هو مش كلامي يقولوا لكم الكيميائي في القوت وافتحوا حد يجيب لي بقى حاجة من على مختلفة عن كده وعندكم شبكة المعلومات الدولية وكما قلت لكم حتى الطائرات والمدرعات بترولها انا طبعا لابد أن أختم الحقيقة لم يجرئني على الموعد إلا أني علمت أن البرنامج التالي يعني لن يأتي الدكتور صلاح وبالتالي دكتور صلاح هارون وبالتالي يعني لكن على كل حال لابد أن أختم و يعني يعني يسموها ايه آآ آآ يعني ربنا يعني يسموها ايه بيقولوا ايه في العزة يقولوا يعني ربنا يخلف عليكم في, في باية الكلام بقى يخلف علينا كمان يعني أنا بس يعني حياء نفسي تعرفه احنا بنعمل فيهرس للتفهيم فقط فدقائق ان شاء الله ونختم مباشرة اقولوا ايها الاخوة انه حتى قوة المدرعات والطائرات دي محتاجة بترول وزي ما قلتلكم لا مفيش بترول بترول بيروح من عندنا احنا مفيش بترول طيارات تطير فين وت... ده البترول خنق العالم كله لما منع هو من عندنا نحن فقط وطبعا انا ما بقولش اني استهين ما هم عندهم مستودعات دول شايلين كتير وعملين حسابهم لكن هم اول ما بيحسوا انه تاخد من التل يختل وانك بتصرف من المخزون وانه ده جلد مقير في التليفون للرئيس الامريكي بعد ايام معدودة قلت له ادرك اسرائيل اسرائيل تنتهي تنتهي انت لسه عملته حاجة انت كان لسه انما هم اول ما يشعروا بان فيه برميل بترول طلعوا من المستودع من المخزون عندهم ولم يستطيعوا ان يعوضوا في نفس الوقت بتنهار قدرتهم ومع ذلك انا قلتلك ان المسألة لازم يسبقها اعداد وليست خط عشواء ومش معنى كده ان احنا يعني اول ما هنقول لاسرائيل بخ هتقع وانما بنقول انها لو كنا نحن جاء احفظوا المعادله لو كنا نحن جادين الدين فانها تسقط تلقائيا بس بالجدية في, في الاعداد فقط وانا اتكلمت بالامس كلاما مستفيضا مستفيضا عن مسألة انه لابد من الاعداد ولا بد ولا بد, ولا بد حتى الصواريخ يا اخوة انا والله انا يعني حتى الصواريخ صواريخ ايه اللي عند الاسرائيل ما ديكم شايفينه الصواريخ ممكن تهدم مبنى ممكن تكسر شارع وتشقق ارض ممكن انما انتوا شايفين انها عرف التخليم يتقدم عشرة متر هما بيضربوا عشان يخلوا منطقة ويخشوا اليها خالية ادي اللي بيعملوه انه بيضرب يضرب, يضرب يضرب يقوم يعمل شريط كده قبل الحدود مثلا بين فلسطين ومصر عشان يقدر هو اللي يحمي الحدود مثلا اول ما ييجي يروحوا طلعين له المقاومين ما شاء الله زرعين تحت الارض اتضح انهم زرعين تحت الاراضي دي وسائل المقاومة يطلع يبتبس لقيتة راجع مرة اخر فالصواريخ لا تحل مشكلة المعركه طب ما الايه يا شيخ حازم اللي انت لما كل ده لما انت قاعد تقول لي انهم مشوا الصواريخ ما نفعتهمش في لبنان ولا في غزه ولا في اي حته ولا الصواريخ نفعتهم وده حقيقه ما ديكم شايفين غزه هي الصواريخ نفعت بينزلوا يخلوا مكان ويروحوا له يروحوا طالعين فورا بسرعه ما يقدروش يستمروا ده حصل في لبنان وحصل حتى امريكا في الصومال صومال ما عرفتش امريكا تنتظر في الصومال في الصومال معرفتش تنتظر أما لما شيخنا أما للنووي ولا الكيميائي ولا الصواريخ ولا الدبابات ولا الطيارات ولا البترول ولا الصواريخ نافع ومش بيستنباطك ده بالمعلومات المنشورة وفي إيد كل الناس أما الايه اللي يعمل تأثير بقى على الأرض اللي يعمله حركة البشر على الأرض حركة البشر اللي هي قوتنا احنا في مواجهة ضعفهم هم عسكري المشاه اللي شايل على كتفه قاذف صواريخ ارض ارض ده بيسموه كان يعطل دبابات فاكرين عبدالعاطي صائد الدبابات فاكرين اللي كانوا بيحتفلوا به بي في احتفالات حرب 73 وبطلوا وان كان احيانا يذكر حتى الان لغاية المرة اللي فات لكن يذكر كده انما عبدالعاطي ده وغيره يعني ايه صائد دبابات ولد وانا استغفره من ان اذكر عنه هذا لكن انا اريد ان اوصل فكرة ولد شاب شاب بسنه 22-23 سنة مجند ماشي في, ال... في ارض المعركة زي ابو دجان ايام الصحابة ماشي في ارض المعركة وحطت على كتفه قاذفة الصواريخ المدفع ده اللي بيحطوه على كتفهم ويمشوا بل... يضرب دبابة 2-3-4-5-6-7-8 ويطلع له الراجل من برج الدبابة مستسلم بيترعش هو خارج من الدبابة وهذا الكلام نعرفه ونحفظه ومصور ومش عارف ليه ما بتدعش هذه الصور هذا هو ما يحدث ولذلك أيها الإخوة في 48 وصلنا مشارف تل أبيب بالمجاهدين وفي 73 خط برليف لم يتحطم اوعوا يا إخوة دي كلمة انا على فكرة كويس اني تذكرته اوعوا تذكروا كلمة تحطيم خط برليف لم يتحطم خط برليف اجتازه المجاهدون وخرج منه اليهود مستسلمين او تراجعوا انما فضلة الدشم فضلت التحصينات فضلت القوى الرعب اللي عملنهن فضل لكن هم بيخرجوا منها بينخالعوا منها في حرب 48 وصلنا مشالف تل القبيب في حرب 73 خط برليف خدناه في حرب لبنان خرجوا من لبنان في حرب غزة حرجوا من غزة فين ما خرجوش ده في التب 86 ما عنديش وقت احكيلكو في التب 86 اللي فشلت الجيوش العربية في استردادها طلعوا تسعة من اللي كانوا مسجونين كانوا خدوهم من ارض المعركة سجنوهم طلعوهم قالو لهم هاتوا لنا التبه 86 راحوا جابوا التبه 86 وجابوا الجنود اليهود مسلسلين وسلموهم للجيش ورجعوا المعتقل مره ثانيه وهذه واقعة معروفة ومكتوبة في الكتب احنا بل ان سلام بل ان القوى العظمى روسيا الاتحاد السوفييتي انسحب امام افغانستان امام افغانستان افغانستان كانت مصنفه في سنة 75 في تصنيف الأمم المتحدة أنها أفقر دول العالم وأضعف دول العالم على الإطلاق أفغانستان طردت القوى العظمى اللي اسمها التحديد السوفيتي وفي اتنام طردت القوى العظمى اللي اسمها أمريكا وإن كانت قعدت سنين لأنهم مش مسلمين إنما طردت أمريكا وأمريكا التي ذاقت الوباء هنا وهناك في الصومال وفي لبنان يعني إذن اذا ايها الاخوة في الاخر خالص يعني بس يبقى واضح ان انا مش بتكلم عن انه لا حرب ولا ثمن انا بس بقول لكم بلاش البعبع الغول اللي بيخوفون بي وهو خدعة وليس صحيحا ويبقى في النهاية فكرة تاني اثنتاني اريد ان اسلط عليهم الضوء انه والله كنت حب اخدمك كنت حب اخدمك او هي الحرب دي اختيار احنا يعني نقدر نحرب ونقدر ما نحربش طب احنا مش هنحارب هم هيحاربون ان الرومة اذا لم تغزى غزت ان الرومة اذا لم تغزى غزت وهذا حديث فيما اتذكر انه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كان ربما كانت كانت, كانت, كانت لفظ كان لفظه انما الرومة اذا لم تغزى غزت اسرائيل ايلة بوضوح نهر النيل على العالم بتاعي لازم هوصله نقدر ما نحاربش قاعدين يكلوا في العراق في سوريا في لبنان في الأردن في فلسطين في مصر نقدر ما نحاربش يعني ممكن وارد كده ان انا ولادي يكبر ويبسط و24 نقرات ودول مش هيحاربونا هو بمزاجنا لابد ان نستعد لامر هم يقولون انهم سيحدثونا انا قلتلكم احنا بنقول لها يا اسرائيل اعملي معروف يا اسرائيل اعترفي باي حدود لك اختري اي حدود قولي دي خريطة اسرائيل اللي انا باعترف بيها تقول والله لا يمكن. مش ممكن. أنا حدودي مفتوحة إلا قدروا يصلوا زي ما إسرائيل بلد الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي ترفض أن تقول إن لي حدودا أعترف به لذلك من الفرات إلى النيل دي مسألة يعني محددة أيها الإخوة يعني يعني آخر ما أقوله لكم إنه إذا تذكرنا كل هذا من صفحات الإنترنت ومن الصحافة ومن المحللين يعني ألا نذكر وعد الله أين الله ما ظنكم برب العالمين الذي قال إنه سينص إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا هذا وعد أين الله أين, الله أين وعد الله عز وجل الذي قال كتب الله لأغلبا أنا ورسلي أين وعد الله الذي قال لنا لو كان ليس عندكم سلاح يكفي قاتلوهم ان شاء الله بسلاحهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها يا سلام إذا كان كل هذا السلاح لن يؤدي إلى نتيجة وسنتوغل في الأرض والزحف على الأرض في المعركة كما بينت لكم كله لصالح المسلمين إذا أرادوا الجهاد حقاً فإنهم سيصلون إلى المطارات وإلى مستودعات الأسلحة وإلى مخازن الذخيرة وإلى منطلقات الصواريخ وسيسلمنا الله أرضهم وديارهم وأموالهم وهي أرضنا أصلا وديارنا أصلا وأموالنا أصلا وأرضا لم تطؤوها الله عقب على ذلك بأنه عزيز وكان الله عزيز عزة الله لا تغلب أين؟ هل أعجبكم يا إخواني قولي من أول ما بدأت الكلام وأنا بجب لكم الإنترنت من أمريكا ومن روسيا ومن الصحافة ثم لا يعجبنا وعد الله عز وجل نريد أن, أن, أن, أن نوقن وأن نفهم أيها الإخوة جزاكم الله خيرا وآجرنا الله عز وجل في الوقت الذي نفتأت لكن أنا لم أفتأت عليه في حقيقة الأمر ده بس هم أخروا الموعد اليوم نصف ساعة ثم حسبوه علينا فليس الامر يعني الينا لكن ان شاء الله اذا اراد الله عز وجل وقدر ان نلتقي في يوم الاثنين القادم طبعا احنا يوم التنين على معادنا 11 ونص دا دا معادها يتغير في اول فبراير وليس الان انما ان شاء الله في الاسبوع القادم 11.5 يوم الاثنين ان شاء الله ارجو ان استمر في هذا الفهرس الذي اريد به ان اشكل عقلية الدعاء الدعاء لهم شباب الاسلام ونساء ورجال اللي يعرفوا يكلموا المجتمع لنسترد المجتمع الى الاسلام فلسنا بمن يتكلم من عاطفة جوفاء وانما نتكلم بمنهج القرآن الذي يدرس ويدارس ويشرح وكما انني اعتذر اذ كنت آمل أن أتناول يعني الأفكار الإسلامية الموجودة في الساحة لكن الوقت دائما ما لا يكفي فأسأل الله عز وجل أن يعوض برحمته ما قصر عنه بياننا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته